بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد أهل الفضل والكرم والإحسان والنعم القائل في كلامه الموصوف بالقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين المبدل عن إله الأولين والآخرين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا شيء من قليل شيء فهذا شيء قليل من كثير وكترة من بحر غزير من مناقب وشمائل وسير وخصل سيدنا الإمام وعلم الأعلام وبدر التمام ومصباح الظلام وخليف أسلافه الكرام الحافظ لكلام الله بإحسان وإذقان الجد جعفر بن شيخان السقاف Nafa'an Allahu bihi fid amin. Huwa Sayyid al-Jad Ja'far bin Shaykhan bin Ali bin Hashim bin Shaykh bin Muhammad bin Hashim bin Shaykh bin Abdullah bin Shaykh bin Ali bin Muhammad al-Fajish bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah ibn al-Muqaddam al-Thani Sayyid shaykh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saggaf wa yantahi nasabuhi al-Sharif إلى إمام المشارك والمغارب الإمام علي بن عبي طالب وسيدتنا البطول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبو وإلى السبطين ننتسبو نسبا ما فيه من دخني ولد رضي الله عنه في شهر دي الحجة سنة 1298 ببلد الغرفة بجهة حضرموت وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم الشقاف ووالدته الصالحة رجية بنت محمد منقوش فلما بلغ رضي الله عنه سنة تمييز شرأ في تعلم القرآن العظيم وعين العناية تراه. حتى ختم القرآن بإحكام وفاز على أقرانه بما منح الله من الذكاء والأفهام ثم توجه إلى طلب العلم وقرأ وأخذ عن كثير من ألماء عصره بحضرموت والحرمين الشريفين يطول أدهم من أجلهم والده الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدال عليه سيدنا عدروس بن أمان الحابشي، والحبيب نور الدين وبركة المسلمين، سيدنا علي بن محمد الحابشي، والحبيب العلماء الأعلم إبراص، سيدنا أحمد بن حسن العطاس، وغيرهم من العلماء من بلدان حضرموت. وفي سنة 1319 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى إندونيسيا. ولم يستجر في محل بها بل تنقل في البلدانها ثم سافر منها إلى الحرمين لاداء النسوكان وزيارة سيد القونان ومكث بمكة ثمان سنين وحفظ القرآن بها وأخذ من جملة علمائها من منهم الحبيب العلامة حسين من محمد الحبشي والحبيب البركة محمد بن سالم أسري وهما اللذان أشار عليه بحذ القرآن لما تفرسا فيه من النجابة ثم رافق رضي الله عنه الحبيب حسين الحبشي إلى المدينة المنورة للزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى وطنه الغرفة وأقام بها ثمان سنين وتولى خطابة الجمعة بجامعها وإمامة الصلوات فيه ثم انتقل إلى تريم المحروسة وأقام بها سنتين وتولى التدريس بمدرستها المعمورة ففي سنة 1338 عاد رضي الله عنه إلى اندونيسيا وأقام بمدينة سورابايا وكان كثيرا تنقل في بلدان اندونيسيا khususan bandawasa في حيات شيخه الولي المشهر الحبيب محمد بن أحمد المحضار ثم توطن رضي الله عنه بفاسروان واقام في بيته الحزوب والأورات ونصح وأرشد إلى, العب... إلى الرشاد فنفأ العباد والبلاد فأحب أهلها وعتقدوا وصار ملجا لهم يلجؤون إليه في أمورهم المهماتهم ومستشارهم فيما يأزمون عليه ويصلح بينهم وكان رضى الله عنه له قدام راسخ في العباده مودما للاعمال بالاحسان مراجبا لمولاه جل وعلا في السر وال ومن افضل عبادته واكثرها تلاوه القران كما في الحديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن وكان ورده كل يوم ختمة من القرآن واما جيامه باللال فهو ممن قال الله في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحارهم يستغفرون وإذا تلع الفجر صلى sunnat الفجر واتب التسبح والإستغفار المأثور سبحان الله بحمده Subhana Allah Azim Astaghfirullah. Min kuli tiga meraat binafasin ila tama miah. thumma doa al fajar. Then ia Ya Allah Ya Rahman Ya Hayu Ya Gajum Ya Zalal Wal Ikram Ya Arham Ar Rahimin tiga. Then Ya Hayu Ya Gajum La Ilaha Illa Anta empat puluh thumma Then ia bati babiat al Habib Abdul Halimuddin. Ya Qariy al Fard صلاة الفريدة تجلي الأقدار يا خفية الطائف بيدك النفع ودار وبعد صلاة الفريدة له أوراد كثيرة منها الرؤيا اللطيفة للحبيب عبد الله الحداد ثم بعد سنة الظهر العبليه يأتي بمئة من لا إله إلا الله الملك الحق المبين وبمئة من سبحان الله العظيم سرا وكان يؤخر صلاة العصر إلى وقت جلسة الروحة وتكون جلسة واحدة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء منوعة بأنواء العبادة من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة في الحديث وكتب التصوف وأذكار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهذا كل ليلة Wazaid alailatul Juma'ah alburda walmudarriyah. Raza Kan Allah wa iakum aliktida bihi wa bi aslafina salihin. Wakanal Rabbil 'Alamin ayat min ayatillah fi hifz alQuran, wa idzanihi wa girahatih ala wajh alajmal. Hatta kala bzdhum, innaal Habib Jafar, ida juzu yqrak, kaa وكان شيخه الحبيب محمد بن أحمد المحوار إذا حضر الحبيب جعفر ما قدم أحدا غيره لإمامات الصلاة ويسميه بالقرآن ويقول له إذا جاء إلى عنده أهلًا بالقرآن وأهلًا بأهل القرآن وفي تسميته له بذلك مطابقة حسنة ومر صلى خلفه رضي الله عنه صلاة المغرب الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء إليه لزيارته في شهر دل القعدة سنة الف وثلاثمائة وثل وثنتين وسبعين قال الحبيب علوي ما استطعت أن أجرأ الفاتحة من الحضور الذي اعتراني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني قلت القائل بأجم وجوب قراءة الفاتحة للمعموم في صلاة الجهرية وهذه مكتبة من الحبيب محمد بن أحمد المحضار للحبيب جعفر بن شيخان. الحمد لله المتجلِّي على قلوب خواصه على كلب على كلب خواص إباده الأبرار بالأسرار وبها ومنها أشرقة الأنوار التي لا يحجبها جدار لا كشمس النهار فإنها تحجبها الأستار.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 سرى فيه وإله عبر وفي عوالمه ظهر وأنه عبر وما خفي أكثر ولا ذكر الله أكبر ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في صيرة الحبيب جعفر منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد عبدالقادر بن أحمد الفقي وهذه إشارة إلى أنه خليفة رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. وكان رضي الله عنه صابرا على ما جذه الله وقدر، وحرصا على كتمان البلاء والأذيات، لا يكاد يتهيّر الشكوى، وكان أيام حياته كثيرا ما يوصي بالصبر، بل بعد وفاته ولقد رأى ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر. جالسا في ضريحه وأوصاله عليك بالصبر وكذلك الحبيب الكريم ذو قلب سليم صالح بن محسن الحامد قال رأيت ليلة الجمعة في ثلاثة عشر شوال بعد وفاة الحبيب جعفر بأربعة أشهر إلا أياما الأخ سالم بن عمر بن شيخان الهبشي آتاني في هيئة حسنة ومأه لوح فيه كتاب واضح بخط جميل وقام أمامي وقال لي شوف هذا ورد الحبيب جعفر تفقده فجأت أقرأ الورد المذكور وأكرره وغالبني الخشوع والبكاء حتى أيقضني أهلي من رفع صوتي بالبكاء فاستيقظت ونظرت الساعة فإذا هي ساعة واحد النصف الأخير من الليل فأخذت القلم وَكَتَبْتُ وِرْدَ الْمَذْكُورِ لِأَنِّي مِنْ تِكْرَارِ لُهْ حَفِدْتُهُ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الذاكرين واجعلني من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمدٍ خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ولم يزل الحبيب جعفر على ذلك الحال إلى أن دعاه مولاه فلبا. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فانتقل إلى رحمة المولى ظهر يوم الاثنين في أربعة عشر جمهة الآخرة سنة 1374 وصلى عليه إماما الحبيب الهمام أحمد بن غالب الحامد ولقد أرخ وفاته بالجمل جماعة وأحسنها تاريخ الحبيب الفاضل أبو بكر بن محمد السقاف الملقب بن عمر أرخه بقوله ابن حافظ القرآن بجمعه 1374 ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين